لا يتعدد تذكر رفيقك في الازمان اهو دا بلاسم العلم الشيطان رحمه رحمه الحمد لله نحمد هو نستين ع هو ن س ت غ ف ر ه و ن س ت ه د ي و ن ع و ذ ب ا ل ل ه من ش ر و ر أ ن ف سن ا من س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن انه إ ما يهدي له ل فلا م ض ل ل ه وما يضل فلا ه د ي ل ه وشهد أ أن ل ا إ ل ه إ لا ا ل ل ه وحد ه ل ا شريك ل ه وشهد أ أ ن محمد ان ابدو رسولو ام بعد فاهلن و م ر ح ب ا بكم في هذا ا ل ل ق ا ء ا ل ط ي ب م بورك و س أ ل الله عز وجل أن يجعل هذا ا ل ل ق ا ء في ميزان حسناتي نجميني مع ق ر ا ر جديد من ا ل ق ر ا ر ا ت التي ت خ ذ ى في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في تاريخ ه العظيم ا و هذا ا ل ق ر ا ر فعلا من أ ع ظ م ا ل ق ر ا ر ا ت و أ ج ر ا ل ق ر ا ر ا ت في تاريخ ا ل أ م ة هذا ا ل ق ر ا ر أ خ ذ ه سيد من سادات المسلمين ح ق ي ق ة سيد في كل شيء سيد في أ خ ل ا ق ه سيد في ش ج ا ع ت ه سيد في ح ل م ه سيد في ك ر م ه سيد في أ م ا ن ت ه سيد في علمه علمه ما شاء الله ل ق و ة الله ب ل ل ه من أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم سيد في كل شيء أ ق و ل لكم ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا سيد في الدنيا وسيد في ا ل ا خ ر ة هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم إ ن نبني هذا سيد وعسى الله عز وجل أ ن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ثم قال الحسن والحسين سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة قرار جريء جدا خرج الحسن ابن علي ض ضخمة ي الكثيرة المسلمين الله عنهما قرار عصم به الدماء الكثيرة من دماء المسلمين قرار مشاكل حل به عصم من به د ا قرار خرج به بالمسلمين من أ ز م ة أ خ ذ ت خمس سنوات ك ا م ل ة من عمر ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة قرار رجع ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من جديد إ ل ى عهد الفتوحات والعهد الجهاد في سبيل الله والعهد نشر العلم والعهد ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل قرار عندما أ خ ذ ه سمي العام الذي أ خ ذ في هذا القرار بعام ا ل ج م ا ع ة تجمعت الأمة بعد فرقة, اتحدت ل أ م ة فرقة بعد ا بعد ت ج ر ذ م هذا القرار العظيم من أ ع ظ م القرارات في تاريخ الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة بنقول أن عشان ف م ه ذ الاسلاميه ا ق ر ر الذي ا ل أخذه ح ن بن ع ي رضي ل ل ه ه ع ن ا لابد أن أعود إلى الوراء إلى ل أعود أن ق ل وأفهم يعني إيه قرار ياخده يعني قرار ا لازم ح س ن ب ب ن ن علي ل ا ا ت ل تنازل رضي الله الله الصحابة وعن وأرضاه ورضي الله عن أبيه وعن عنه عن إيه رضي أبيه أ ج ع ي ن ل ارجع ز م أ ورا ش و ي ة و أ ش و ف ا ل ق ص ة أ ص ل ه ا إ ي ه ب إ ي ج ا ز شديد وبدون الدخول في تفصيلات ا ل ق ص ة ب د أ ت منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ذي النورين م ا سابقة عن هذا القرار قبل كده في عن عثمان بن عفان بالاستشهاد في ي و م حصر المنافقون والمتمردون أن حصره و بعد مقتل عثمان رضي الله عنه و ر رضي وأرضاء ض ا انقسم الصحابة رضي الله ء عنه إلى فريقين فريق يؤيد ن فريق ي قتل قتلت عثمان رضي الله عنه و فريق يقول ت ه د أ ا ل أ م و ر ثم بعدها نقتل قتلت عثمان الفريق الذي كان يريد قتل قتلت عثمان حالا كان فيه السيده ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و كان فيه ط ل ح ة ابن ع ب ي د الله وكان فيه الزبير بن العوام وكان فيه معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عن الجميع والفريق الذي كان يقول نؤجل أ خ ذ الثار من قتله عثمان أو إقامة الحد على, قتل على قتلة عثمان رضي وأرضاه الله عنه وأرضاه كان على ر أ س هذا الفريق علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه بدون الدخول في حسن نوع من القتال بين الدخول دماء دماء نوع الأول والفريق موقعة موقعة وأريقة حسن من الثاني صفين من المسلمين تفصيلات القتال الفريق الجمل في كثيرة ثم وزي ما شفنا في ا ل ح ل ق ة اللي فاتت إ ن الخوارج عليهم ل ع ن ة الله قتلوا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وكانوا يظنون أ ن ه م بهذا القتل يتقربون من الله عز وجل وبمقتل علي بن أ ب ي طالب بوي ع الحسن بن علي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بالخلافة و أ ص ب ح ا ل خ ل ي ف ة الخامس الراشد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه طيب تعالوا نفكر مع الحسن بن علي رضي الله عنه ن ع ر ف إ ز ا ي ممكن ي ت ح ل هذا الموقف ح س ن بن علي نظر إ ل ى الوضع فوجد وضعا م أ س و ي ا من أ و ل يوم استلم فيه الحكم وهو يريد أ ن يتم الصلح وكان ع ل ى ف ر ة ك الحسن بن علي يريد الصلح وكان م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه وارضاه أ ي ض ا يريد الصلح وكلاهما تراسل في هذا ا ل أ م ر لكن الحسن بن علي فكر في شعبه في جيشه الجيش الذي بايع الحسن بن علي كان جيش العراق وكان في غ ا ي ة التهور والاضطراب في ذلك الوقت كان يخرج كثيرا على علي بن أ ب ي طالب نفسه على أ ب ي الحسن بن علي فما بالكم بالوضع مع الحسن بن علي نفسه فوجد أ ن الجيش في غ ا ي ة الاطراب و أ ن ه لو أ ع ل ن لهذا الجيش أ ن ه يريد الصلح لعلهم ي خ ل ع و ه أ و لعلهم يقتلوا زي ما ن ش و ف إ ن شاء الله في ا ل ح ل ق ة أ ن هذا القرار عرض الحسن بن علي لمخاطر ك ث ي ر ة فعايز ي ا خ د قرار الصلح وفي نفس الوقت لا يريد لجيشي هذا أن ي ع ر ض ه لمهالك ل م ا أو خ ط ر تضيع على ان ل ل م م س ي فرصة فعله قرر الصلح ماذا فعل؟ قرر أن يخرج بجيشه و ك أ ن ه يخرج إ ل ى قتال جيش الشام و ك أ ن ه يخرج إ ل ى حرب معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه واتجه بجيشه ن ا ح ي ة المدائن وعندما علم معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه وارضاه ان الحسن بن علي رضي الله عنهما يريد أ ن يخرج بجيشه لقتاله خرج هو ا ل آ خ ر بقتاله و إ ن كان يريد الصلح هو ا ل آ خ ر يعني الطرفين يا إ خ و ا ن ي عايزين الصلح لكن الطرفين خارجين بجيوش ل إ ق ن ا ع المسلمين أ ن ه لو التقت هذه الجيوش فستكون ك ا ر ث ة هذه ا ل ك ل م ة قال م ع ا و ي ة بن ابي سفيان عندما نظر إ ل ى الجيوش الضخمه وقال له عمرو بن العاص إ ن هذا الجيش لا أ ر ا ه يفر جيش بتاع الحسر بن علي قال لا أ ر ا ه يفر ولن يفروا حتى يقتلوا امثلهم فقال م ع ا و ي ة بن ابي سفيان ومن لي ب أ ب ن ا ء المسلمين ومن لي بضيعتهم ومن يحفظ ثغور المسلمين إ ن كتل كل هؤلاء ف أ ر س ل عبد الرحمن بن س م ر ة و أ ر س ل عبد الله بن عامر بن قريز ليتم الصلح مع الحسن بن علي رضي الله عنهما الحسن بن علي استقبل رسل معاويه بن أ ب ي سفيان وقال له أ ن ه ان م ع ا و ي ة يريد الصلح فماذا فعل الحسن بن علي تعالوا كيف نفكر مع الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه إ ز الحسن ي ياخد قرار جريء ي ممكن ن قرار ا ت ز فيه عن ا ل ك م لمعاوية ابن أبي صفيان رضي الله الجميع. الحسن ابن علي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه له خلفيات ك ث ي ر ة أ ه ل ت ه أ ن ي أ خ ذ هذا القرار الجريء أ و ل ا لماذا هذا القرار قرار جريء أ و لانه قرار جريء ل أ سيتنازل عن الحكم خلي ب الحكم ك ا ل فتنه كبيره جدا ياما في ناس ضحت ب أ ر و ا ح ه ا ل أ ج ل أ ن ت أ خ ذ الحكم ياما في ناس ظلمت واستبدت وتكبرت وتجبرت ل أ ج ل أ ن ت أ خ ذ الحكم الحسن بن علي س ي أ خ ذ قرارا بالتخلي عن الحكم هذا قرار فعلا جريء يتغلب فيه على نفسه يتغلب فيه على مشاعره كانسان إ ن س خلي بالك ل ا ا ن كلها في الأرض كلها إلا ما رحم الله عز وجل بتحب الحكم كان الأرض إلا الله وجل الحسن البصري رحمه الله كان يقول آخر ما يخرج من قلب الإنسان ل ل رحمه ما ما ا في يخرج رحم آخر من بتحب حب عز س ط آخر ح الى تخره إ أ ن يموت وهو يحب السلطان الحسن بن علي تطهر من هذا ا ل أ م ر و أ خ ذ القرار الجريء بالتخلي عن هذا الحكم مع انه المفروض يحكم د و ل ة تصل إ ل ى الصين شرقا وتصل إ ل ى المغرب العربي غربا د و ل ة في منتاد ض خ ا م ة د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة بعد سنوات وسنوات وسنوات من الفتح يتنازل عن كل ذلك ليعصم دماء المسلمين والقرار الجريء ب ر ض و لان أ ن ل ل ج ي زي ش بتاعه ما ق ا جيش متهور في ذلك الوقت جيش العراق كان شديد الاضطراب فلو أ خ ذ مثل هذا القرار هو معرض للقتل خلي أخذ وخرج الخوارج أخذ بالنا علي طالب الله الصلح وقرار التحكيم كتلة وخرج عليه كما ذكرنا في الحلقة السابقة القرار الحسن الله للقتل ذلك القرار أبي رضي في يعرض رضي أبو بن وأرضاه عندما قرار وقرار كما ذكرنا فمعنا وأرضاه عنه أن ممكن عنه ومع كده ده قرار جريء جدا ازاي خد القرار د ه اولا نفكر في ط ب ي ع ة الحسن رضي الله عنه وارضاه ط ب ي ع ة الحسن ط ب ي ع ة ل ي ن ة ه ا د ئ ة ر ق ي ق ة من الناس يا اخواني من قلوبهم الين من اللبن كما قال صلى الله عليه وسلم الين من اللبن في الله عز وجل ومن الناس من قلوبها اشد من ا ل ح ج ا ر ة في الله عز وجل سبحان الله يعني ممكن طرفين نقيض ويكون و الاثنين ا يهدفوا إ ل ى إ ر ض ا ء رب العالمين سبحانه وتعالى أ د ي ك م مثال ت ف ه م و ا ب ا ل ص و ر ة ع ش ا ن لما نفهم قرار ح س ن رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لا نخطئ غيره من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن نشوف مثلا ق ض ي ة أ س ا ر ة بدر الصديق أ خ ذ قرار العفو عن ا ل أ س ا ر ة وعمر بن الخطاب أ خ ذ قرار قتل ا ل أ س ا ر ة جميعا هذا أ خ ذ ه في الله وهذا أ خ ذ ه في الله على القرارين دولت كيف علق صلى الله عليه وسلم كيف وصف هذا الرجل وذاك الرجل كيف وصف الصديق قال إ ن الله عز وجل ليلين لي قلوبا حتى ت ص ب ح أ ل ي ن ا من اللبن ووصف الصديق ب أ ن ه يشبه إ ب ر ا ه ي م عليه الصلاه والسلام ووصفه أ ن ه يشبه عيسى عليه السلام خلي بالك سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن عصاني فانك إ ن ك أليه م قالش ف إ أنت ا ل ق ه ا الجبار ر فإنك فإنك الغفور في المغفرة إنما أنت المنتقم أنت يعني لمن حتى قال الرحيم عصاه يطمع ثم شبه الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بمن؟ بن الخطاب بمن؟ شبهه بنبيين كريمين ش ب ه ه ب ن و ح عليه السلام وبموسى عليه السلام يعني القرارين في سبيل مع عن عز أن أن مختلف تمام أخذ كل الاختلاف الطرف الآخر إلا الله وجل طرف قرار هذا هو الحسن الحسن من ن و ع ي ة الصديق رضي الله عنه وارضاه الحسن من ن و ع ي ة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه خد القرار الجريء الذي يتصف باللين و ا ل ر ق ة متوافق تمام التوافق مع طبيعه الحسن رضي الله عنه, الحسن رضي الله عنه وارضاه كان زاهدا ً في الدنيا يعني لا ينظر إ ل ى هذه الدنيا مطلقا ً إ ي ه يعني ملك و إ ي ه يعني حكم و إ ي ه يعني خ ل ا ف ة لا ينظر إ ل ى هذا مطلقا ً لذلك ه امر ن أن يتنازل عن عليه جدا ح ك دولة ضخمة ج الدنس بتتصارع على حكم م د ي ن ة من المدن على حكم ن ا د ي من ا ل أ ن د ي ة على حكم حتى مسجد من المساجد يحدث بين المسلمين الدنيا في يم هذا حفيد الحبيب الحسن عنده عنده تمثل مثقال تمثل صراع ذرة قطرة البساطة لا لا هذا بمنتهى لكن صلى الله عليه وسلم. هذا, الرجل الله هذا الرجل تربى في بيت علي عنه رجعة طالب الله الذي يقول الدنيا طلقتك ثلاثا بلا الرجل أبي رضي يا دنيا غري غيري بن تربى كان هذا قد ف ي بيت ف ا ط م ة رضي الله عنها بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم تربى في ف ا ط م ة ا ل ز ا ه د ة ا ل ع ا ب د ة الزاهده, العابدة. الزاهدة في قبل زواجها و ا ل ز ا ه د ة في زواجها نفسه والزاهده, والزاهدة بعد زواجها ف الحسن ط م ة رضي ا ل ل ه عنه وأرضاه وإن كانت قد تركت ا قد بن علي و ع م رضي ه أنها زرعت فيه هذا الزهد سنوات الحسن الدنيا عن الدنيا ابن وهذا إلا البعد زخار زرعت كل علي ر في في الله عنه و أ ر ض ا ه أ ي ض ا له ط ب ي ع ة تفسر هذا الموقف أ ن ه كان حكيما رافضا كل الرفض لكل صور القتل بين المسلمين من أ و ل يوم يا إ خ و ا ن لما تيجي تراجعوا ق ص ة ا ل ف ت ن ة هتلاقوا سيدنا علي خرج من ا ل م د ي ن ة لمنع جيش ا ل س ي د ة عائشه ة رضي ا ل ل عنها وجيش ط ل ح ة ا بن عبيد الله والزبير بن عوام من الوصول إ ل ى ا ل ب ص ر ة لقتل ق ت ل ة عثمان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه سيدنا علي كان ع ر ي د ان يخرج بجيشه ي م ن ع جيش س ي د ة ع ا ئ ش ة و أ ص ح ا ب ه ا لكن سيدنا الحسن كان رافض لخروج سيدنا علي من أ و ل أ ي ا م ا ل ف ت ن ة وهو يرفض اصطدام الجيوش ببعضها البعض تخيلوا ولما خرج سيدنا علي طبعا خرج مع الحسن ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يرفض قرار علي بن أ ب ي طالب لماذا لان علي بن أ ب ي طالب أ و ل ا ا ل خ ل ي ف ة ثانيا هو أ ب و ه ثالثا هو من أ ع ل ى م ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم جميعا فخرج معه لكن خرج وهو غير مقتنع و م ر ت الايام أ ي م وخرج س د ن علي بن أبي طالب لحرب بن أبي بن ع وكان ي بن صفيان موقعات الحسن بن علي رافضا لهذا الخروج ومع ذلك خرج ط ا ع ة ل أ ب ي ه ا ل خ ل ي ف ة و ط ا ع ة ل أ ب ي ه العالم علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ولما خرج إ ل ى المدائن في هذه ا ل أ ي ا م لجيش م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان لم يخرج وهو يعزم على القتال الجيش كله خارج للقتال لكن في نفس الحسن من داخله لا يريد القتال لكن يريد أ ن يضع الجيوش أ م ا م بعضها البعض ليعلموا أ ن ه لو التقت هذه الجيوش فستكون ك ا ر ث ة وعند ذلك يقبلون بالصلح رضي الله عنه و أ ر ض ا ه الحسن بن علي كان يرى آ ث ا ر القتال ا ل و ا ض ح ة كان يرى أ ن ا ل أ ع د ا د ا ل ك ب ي ر ة من المسلمين من ا ل ص ح ا ب ة ومن التابعين قد اريقت دمائهم في هذه الفتنه ة سنة ولا خمس سنوات كاملة مش خمس ودماء المسلمين تسيل في العراق وفي الشام سنوات تسيل اثنين ولا وفي العراق في ن وهناك المدينة منورة كثيرة إخواني ا دماء سالتي يا وإخواتي كثيرة حتى في ف يرى هذه الفتنة ا ل ك ب ي ة فتنة خمس سنوات ك ب ر حقيقة واحد ينعموا بيوم واحد يرى سنة لسنة من والمسلمون لم كل ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه يرى أ ن الجهاد في س ب ي ل توقف توقفت ح ر ك ة الفتوح من سنه خمسه وثلاثين لسنه اربعين يرى ي كل ذلك ويعرفه علم أ ن العدو طمع في المسلمين تعرفين ان الجيش البيزنطي دخل على ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في زمان ا ل ف ت ن ة طبعا الجيش البيزنطي شاف المسلم يتصارع مع بعض فطمع في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة لولا أ ن وقف له م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه و ق ف ة ص ل ب ة قال أ ر س ل ر س ا ل ة ق و ي ة جدا ل إ م ب ر ا ط و ر ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة وقال والله ل إ ن لم ترجع لاتحدن مع أ خ ي وليكونن ا ن ق م ة عليك وعلى شعبك خاف ا ل إ م ب ر ا ط و ر البيزنطي ورجع لكن الحسن ابن علي يرى هذا الهجوم على ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ويعلم أ ن ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة ستكون على المسلمين إ ن لم يتوحدوا الحسن ابن علي رجل حكيم سياسي عسكري يرى أ ن ا ل ق و ة ا ل ش ا م ي ة م ت و ا ف ق ة و م ت ك ا ف ئ ة مع ا ل ق و ة ا ل ع ر ا ق ي ة يعني ا ل م ش ك ل ة مشتتحلف ه م ع ر ك ة و ل ا ا ث ن ي ن و ل ا ع ش ر ة هنفضل زي ما احنا ك د ه على القتال إ ل ى أ ن يفن ى المسلمون يعني بحسب ي ه عسكريين صح شايف إ ن ما فيش أ م ل لو كان عند ه ا ل ق د ر ة على ل إرغام ا ج ي ولكن ش ا أ خ ر ى على طاعته ع س ر ي لو ف ع ل ذلك ه ذ ا مباح شرعا ويجوز شرعا أمر ويجوز لم ك ن ه ل يفعل ذلك ل أ ن القتال سيستمر سنوات ط و ي ل ة إ ل ى أ ن يفنى المسلمون الحسن ب ن علي كان بسط ل ج ي ش ب ت ا ع ه ا ل ج ي في ش غ ا ي ة الاضطراب يا اخوان ا ل ح س العراق في ذلك الزمن سبحان الله خرج على علي بن أ ب ي ط ل ب أ ك ث ر من م ر ة وخرج على الحسن ب ن علي أ ك ث ر من م ر ة وكانوا ينادونه بعد الصلح بكلمات ع ج ي ب ة يقولون له يا مذل المسلمين تخيل انظر إ ل ى سوء الاخلاق إ ل ى من يتكلمون يتكلمون مع الحسن ا بن علي رضي الله عنه الحسن حفيد الحبيب صلى الله عليه وسلم الحسن سيد شارع ا ل ج ن ة الحسن السيد كما وصفه صلى الله عليه وسلم يتكلمون معه يقولون يا مذل المسلمين فعلوا ذلك مع الحسن وبعدها بعشرين س ن ة و أ ك ث ر فعلوها مع أ خ ي ه مع الحسين ا بن علي رضي الله عنه وارضاه فكان ف العراق أهل يعني ذلك الزمن في غاية الإضطراب يرى هذا الزمن الإضطراب الجيش غاية في يرى ي و ل م أ ه إن كان عن قد تخلى أ ب ه عنه فسوف ضرورة و يتخلى جيش جيش الشام جيش الشام ما ع ذلك إلى ينظر جيش ل م ق اختلف ب قلب ل الشام الشام أول الفتنة على رجل جيش جيش أيام يعني واحد ما ا من وهو جيش الشام مطلقا على معايير بن ابي سفيان تخيلوا بما فيه من ا ل ص ح ا ب ة وبما فيه من التابعين الكل كان على قلب رجل واحد الكل معاوية يطيع ابن ابن س فهذا ي ا طاعة、مطلقة. الكل على قناعة تامة ن ن مطلقة على أ يجب ا ل أ ل قتلة ث ث ق ر من م ع الوضع ن وأقامة ا ح د عليه مبايعة عليه قبل أ قبل الحسن مبايعة ر ي الله ن وتكللنا إخواني ه هذا اجتهادهم وتكللنا عليه فهذا الجميع سابقة أيام الكلام على الخوارج الحلقة السابقة مباشرة فهذا الوضع حلقة على في وضع صعب جدا الحسن رضي الله عنه وأرضاه يرى أ ن جيش الشام أ ك ث ر تماسكا من جيشه و إ ن كان جيشه أ ك ب ر الا ان جيش الشام أ ك ب ر ق د ر ة أ و أ ك ث ر ق د ر ة على إ ت م ا م ا ل م ع ر ك ة لصالحه الحسن بن علي يرى أ ن الوضع ف ت ن ة يعني كان ي ع ذ ر م ع ا و ي ة رضي الله عنه وارضاه في ر أ ي ه نعم ا ل إ ج ت ه ا د ا ل أ ص و ب مع علي نعم ا ل إ ج ت ه ا د ا ل أ ص و ب مع الحسن بن علي وليس مع م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان رضي الله عن الجميع م ع ا و ي ة اجتهد في هذه ا ل ق ض ي ة و أ خ ط أ فله أ ج ر إ ن شاء الله وعلي بن أ ب ي طالب اجتهد و اصاب و مع الحسن رضي الله عنه و مع كل فريق عليه رضي الله عنه اجتهدوا و اصابوا فلهم أ ج ر ا ن إ ن شاء الله رب العالمين لكن يعلم في ا ل ن ه ا ي ة أ ن الوضع فتنه بدليل ان بعض ا ل ص ح ا ب ة اعتزلوا الفتنه هو يعني ايه اعتزل الفتنه يعني ايه في ناس لا تشترك مع هذا الفريق او لا تشترك مع هذا الفريق زي سعد بن أ ب ي وقاص زي محمد بن م س ل م ة زي عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع ازاي ا ع ت ز ل و ا الفتنه مع معنى اعتزال ا ل ف ت ن ة انه لا يعرف الحق مع د ه ولا مع د ه ف ت ن ة ح ق ي ق ي ة يبيت فيها الحليم حيرانا ا ل ص ح ا ب ة لو كانوا فعلا يعرفوا ان الحق تمام الحق م ا علي ه ويدركون ذلك ما جاز لهم ان يعتزلوا لكنهم اعتزلوا انهم لا يعرفون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا و ك أ ن ن ا في ضباب منا من اجتهد ف أ د ر ك الطريق الصواب كعلي بن ابي طالب ومنا من اجتهد فلم يدرك الطريق الصواب ك م ع ا و ي ة بن ابي س ف ي ن رضي الله عنه ومنا من انتظر حتى تنقشع ا ل ف ت ن ة أ وكنت ينقشع الضباب و منهم كان عبد الله بن عمر من الذين اعتزلوا ا ل ف ت ن ة إ ل ى أ ن تظهر الرؤيا ا ل و ا ض ح ة فكان سيدنا الحسن يرى هذا ا ل أ م ر ويثبت ا ل إ ي م ا ن للفريق ا ل آ خ ر كما أ ث ب ت ه رب العالمين سبحانه وتعالى و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما يعني رب العالمين أ ث ب ت ا ل إ ي م ا ن ل ط ا ئ ف ة علي و أ ث ب ت ا ل إ ي م ا ن ل ط ا ئ ف ة م ع ا و ي ة رضي الله عن الجميع أ ث ب ت لهم ا ل أ خ و ة في الله إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة كما قال الله عز وجل يدرك ذلك كله الحسن بن علي ابن ل ح س ن علي ي يعلم أنه سيتنازل لمن عندما يتنازل عن حكم سيتنازل لمن سيتنازل لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو رجل له من الثقة له في تاريخ الأمة الإسلامية أنا أعلم أن التاريخ كثيرا في تاريخ الإسلام والمسلمين أنا أعلم ذلك لكن يا إخواني كان حكم ذلك لكن عندما ابن الله عنهما الثقة الماله الأمة أنا الإسلام أنه لمن؟ عن لمن؟ من أن أنا أعلم رجل له أعلم أ وهو هو ت شوه و خ ولكن هذا الرجل صحابي من صحابه رسول الله ص ل الله عليه وسلم ي ق و ل ن ان هذا الرجل هو صحابي من صحابه ر س الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان هذا هو الرسول الله ص ل الله عليه و ل م يقولون ان هذا هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم ي ل و ن ان هذا الرجل هو صديق على جيوش الفتح و ي ت م ن ه عمر بن الخطاب على إ م ا ر ة طرابلس ثم على إ م ا ر ة الشام بكامله وعمر بن الخطاب مش راجل سهل يا اخواني عمر بن الخطاب إ ذ ا ائتمن إ ن س ا ن ا على أ م ر ما فهو حقا مؤتمن ل أ ن ه كان يدقق تماما التدقيق في ولاته عمر بن الخطاب ما كان عنده أ ي م ن ه يعزل أ ي إ ن س ا ن مهما كان اسمه كبيرا عزل أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي وعزل سعد ا ل ن ب ي وقاص وعزل عمار بن ياسر وعزل علاء بن الحضرمي لكنه ما عزل معاويه بن ابي سفيان تخيل انظر إ ل ى مدى ا ل ث ق ة في هذا ا ل إ ن س ا ن هذا ا ل إ ن س ا ن معاويه بن أ ب ي س ف ي ن رضي الله عنه تولى إ م ا ر ة الشامع ش ر ي ن س ن ة م ت ص ل ة يعني طول فتره عثمان بن عفان وجزء من ف ت ر ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وطول ف ت ر ة طبعا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني إ ن س ا ن استطاع أ ن يحكم الشامع ش ر ي ن س ن ة ك ا م ل ة دون حدوث أ ي نوع من الاضطراب أ و الخلل في داخل ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة خلي بالك لما أقول الشام ا م ع ن ه ا الشام يعني سوريا ولبنان أربع يعني دول دلوقتي. و الاردن و فلسطين يعني رجل يحكم أ ر ب ع دول ك ا م ل ة من دول هذا الزمن الذي نعيش فيه ولا يحدث اضطراب في دولتي طوال ل فبيسلم عشرين سنة ح ك م فاهم لرجل ع ب بن عباس د الله ر ض ي الله ع ن ه ويعتبر عم ل ح س ن يقول ما رأيت معاويب نبي صفيان تخيلوا ما رأيت معاويب أخلق أخلق معاوي قدرة بالملك بالملك الناس ما من ما من أحدا أحدا صفيان أشد نبي على س ي ا س ة الناس أ ش د الناس ق د ر ة على حكم الناس يعني الحسن بن علي لا يضيع ا ل أ م ة بالتنازل عن الحكم ل م ع ا و ي ة بن ابي سفيان رضي الله عن الجميع الحسن بن علي شايف ف تتفاقم ن ة الخوارج ت في دولته الخوارج قتلوا سيدنا علي بن أ ب ي طالب منذ أ ي ا م وابوي ع الحسن رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بالحكم مش بعيد تاني يوم يقتلوا الحسن بن علي وخلي بالك الحسن بن علي تعرض ل م ح ا و ل ة اغتيال وقام وقال م و ق ا يا أ ي ه ا الناس ا ت ق وهكذا ا ا ل ل فينا يا أهل العراق أهل ه كان يقول الحسن بن علي ا ق و ا هذه القضية. نحن أهل البيت تعرضنا على مهمه جدا جدا يعلم أ ن له هو شخصيا دور في حل هذه القضيه ل أ ن ه يؤمن تمام الامام بما قاله جده صلى الله عليه、وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ان دبني هذا سيد عسى الله أ ن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين إ ذ ن له دور في هذا ا ل أ م ر وفعلا خد الدر و ا ل إ ي ج ا ب ي رضي الله عنه وارضاه واشترط على م ع ا و ي ة أ ن ه إ ذ ا تنازل له عن الحكم أ ن يحكم بكتاب الله عز وجل وفي ب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يطلب س وسلم ن وأن ممن ة الله لا أحدا صلى عليه قتل في هذه, يعني في هذه السنوات ف في ت ن يعني ة هذه ا ل الخمس ق ت ل عدد كبير لا يتتبع هؤلاء الذين والذين قتلوا ويقيم ا ل ذ ن ت ل و و ا ق ي ا ل أ ح ك ا م على هذا وذاك فتحدث ف ت ن ة أ ك ب ر فتقفل هذه ا ل ص ف ح ة بكاملها ووافق معاي بن ام سفيان على هذه الشروط وأخذ الحكم وتنازل الحسن بن علي ويا إخواني لم يتنازل أبدا أبدا الحكم الحسن يتنازل علي لم بن عن ضعف انظر و الى إ كلماتي أ ق ر أ ه عليكم يقول إ ن الناس ي ز ع م و ن أ ن ي ت ر ك ت ا ل خ ل ا ف ة عن ضعف ف ل ق د كان ت ج م ا ج م العرب ب ي د ي ت س ا ل م و أ ن أ س ا ل م و ت ح ا ر ب و أ ن أ ح ا ر ب ولكن ي ت ر ك ت هابتغاء ا وجه الله عز وجل محاليا إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي أ ن يكون ا ل س ي د ضعيفا أ س أ ل الله عز وجل أ ن يفقنا في سننه و أ ن ي ع ل م ن ا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما ع ل م ن ا